Adagrozek macidén binare Adarbit, darq sirna adwa ali يدن تموزرفا تلي <تصفيق> مونت انت دوريتا اي غزل حنانك شوتي دوطاني اروز بتسوس وفره وردي ترى Fro hawenda sara Ifrahs sin botumgram zimala Izras difunus ntwedid watay Kan g Clay diasntifnuten targeltene وarde ek hassa fits than-gene wordwar En raaiu faghar agro omende wassa issamhyi if Bev تنين <تصفيق> زرا نقليتنا يا تقدم ناس ديننا آ سيد كرزي زوري بيزنطه يجي يجي لي قهوه ويقلينا اغس في الديتالون تحرى عيون ذا اندرق مستر جسمه تلالنا هيا اندرق Wad wasifih Abaxulirana ngeket burama Arah diskde yupsida dewasse Arah diskde yupsida byawasif Wolilekh timoti natfulige endamati سموتي ندفل جين اي فوق تنطروها راسنا تدواريه واي جين دا ايتمت الزوار امدالنا اوي اندلمي سانك دمي ودوارا اوي اندلمي وي ولي بزيد وطانا يا نزرى بزرغ وليد منى ويين دي متو نقتصد <تصفيق> ونغنى اغنوز ردا بزرغ وليد منى غير وغن دي متو نقتصد خزان قبرين دسينا وحين تيمينت برغا ويلا شريت طفل حبوردي مكي الاحباب اللي طافغنكيج أتاشر نتا سنت الابريكين أتاشر نتا سنت الابريكين للدار كله البلط جزاد فردن غلح بباد جلنا أمنش تديوي غرجتن كدرون نتور داريه قياته نسامحك حضول ادريسه قدرنا اللي اخترح التوريسحي لادريسنكيه ونسامحي تمارات شطرم قيسنته نسامحي المزارر قيسنت بالنماء اكي اختر جيكين قيسي nara sei sawergle